بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من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 أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك, والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يشاء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 وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا واستقم كما أُمِرْتَ ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ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 قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إلا الْمَوَدَّةَ فِي في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا اللَّهَ الله غفور شكور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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إِنَّهُ بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ما لجئي يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاء وإن إذا